اعيدوا لنا من مجد اماتنا مجدا واحيو لنا من عهد ايامها عهدا أيامها عهدا أعيدوا لنا من ماجد أماتنا مجدان وأحيوا لنا من عهد أيامها عهدا أيامها عهدا ففيكم شباب الجيل آمان أمات وفيكم إذا رمتم مهالكها كها مهالكها مهالي كها وفيكم كتاب الله للخير موضع ونورد به فوزكم إن تبذلوا الوقت والجهدى الوقت خير الأنبياء ما نراتم بها يستضيئ الناس إياك برشد إياك برشد دهاء أمتي من دامس إذ لغيها فتاهت مراميها وجنابت السعد وباتت لعداء العقيدة ما عنك كان لم تكن حازت لأحفادها مجدا أحفادها مجدى على ساحة أبصاتها نو مشاعر لمن سولف الأرطال قد الرفدة وافتاقلوا الرفدة وفي البسنة الثكلات تقام مجازر ضروب الأسى هدت معاليمها هدى معاريمها هدى وقد آلمت نفسي وزادت جراحها مصائب في كسوف أو قادها الاعداء يعز على الإلحاد ان ينصر الهدى با نفوس الشر أن تدع الحقدة ان تدع الحقد ولكن نور الله لا شك ظاهر ولو كاره الباغون او صاعر الخده او صعروا الخده اجل هذه الشيشان رمز بطوله ابت ان ترى للروس في ارضها جندا في ارضها جند تواصى على حب الجهاد شبيبه وطارد الباغي بهم ماتهم بهم ماتهم بعزم واقدام وتوحيد راية ويعلان دين الله اكسبها الحمد أكسبها الحمد بعزم وإقدام وتوحيد دراية وإعلان دين الله أكسبها الحمد أكسبها الحمد أكسبها الحمد